مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرىك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين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 كتاب مرقوم يشهد المطربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم حتامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب مها المقربون إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Wahai mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka وصلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفان يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون